حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور كان يعلم أن الله خالقه، لا يرمي أن أبا بكر بجهرتاني، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان. ولا عليا ولا عليا أبس بطين نعم فتاة أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصاهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإلهي وجازاه بإحسان Bayi ramah, ramah di Wahai nabi pemimpen para ambiyah, oh amma desang Yeah. Uh -huh. I'm my life. Thank you. son anda